رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم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 وَجَعَلَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أعبهم بأسمائهم فلما أعبهم بأسمائهم قال أَلَمْ أقل لكم قال ألم أقل لكم إني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 126. وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 127. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 إذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البنن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 بَقُلْهَا وَقِثَاهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضْبٍ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْقُرْآنَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف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 وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمْمَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظُنُّونَ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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 127. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثُمَّ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 119. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 110. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما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 مساء البينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم وليمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 117. ومن الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 118. ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن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 ولا نصير ام تريدون أن تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ظل سواء السبيل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 126. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء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 119. ولا هم ينصرون 110. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذديتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِذَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَقَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 111. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 126. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأتم أعلم أم الله ومن أعلم من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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَمُوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم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 119. ونقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 110. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصفا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 129. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاءِ والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ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 ذالك تخفيف من ربك ورحمة فما لَعَتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَأَتَصُومُوا تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فِيهِ فيه هُدًى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد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 فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَقَتَلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ اتَّهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فإِن يَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أَنَّ الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الْأَمْرُ وإلى الله ترجع الأمور سَلَبَ النَّبِيُّ إسْرَائِيلَ كَمْ آتيناهم مِن آيَةٍ بينة.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 من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُم بَعْدَ مَا جَاءَتْهُم الْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا قَتَلَفُوهُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 119. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيموت فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ 119. فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر المؤمنين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 111. الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 113. إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 يعظوا كن به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم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 129. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن بالمعروف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 ما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم أربعة اشهر وعشرا فإذا بلغن اجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ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 129. وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَهُ رَفْتًا بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَقَدْ قُتِلَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 111. وسع كرسيه السماوات والأرض 112. ولا وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 فَإِلَّا مَنْ تَفْعَلُ فَأَذْنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدِينٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا وَاللَّيْكَتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم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 الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها نم فإن أمن بعضكم بعضا فال الذي أت من أمانة واليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يكتمها فَإِن هُ وإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 118. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير